يا بالفضل عباس سكنة صيح عطشانة يا عمي وين الماء جود الماء ما جانا يا بالفضل عباس سكنة صيح عطشانة يا عمي وين الماء جود الماء ما جو دې لمه ما جهان دې حيات کوين وادري الموت قيد دامي أخاف اللو رحيت ما تريد لخيامي وظيل وحدي غريبة وتين حبيتاني خوف الغدر عباس يصليك ويصيبك عطشان هالاطفال يم تتوتش يجيبك سكنل تحشمهاي فتل عطش رجوك يا عم وين الماي جود الماي ما جانا يا بالفضل عباس سې نه څې عطشانه یا ما ما ته نا پښو جوا نه یا عموې ون ما جنا خافتې تعنا شنهل ما عجيبه ولح ضما ينسى يمن بيدك جبيتني او گيت لخوچه ويا لو ان مسيت العطش مسل عطشنا لا لا ريحتنا خاك رد عباس يا الغالي وصبر الروح منطيح وقبالي وانت القلت بحماي فت العطش رجواي يا عمي وين الماي جود الماي ما جانا لاب الفضل عباس سكنة صيح عطشانا يا عمي وين الماي جود الماي ما جانا جندي بيحام حماي العطش رجوان يا عم وين الماي جود الماي ماجا رجاع وحدها حسيني وهي التي يدموعها وطبي الخيم تكويدها على ظلوعها وريت بيج فوق فديج يلها ما مفجوع وصيح هنا يا خويا عو لا تبكي بلا عا القطعوا يوم الطح يا زينه سهملي من عالشوف خلى العين دم تصور مارد يا خيتي وياي فد العطش رجواي يا عمي وين الماي جود الماي ما جاه مانا يا بن فضل عباس وان الماي يجود الماي ما جانا جنت بلا حال ما كنت اشوف رجوان يا عمي وين الماي يجود الماي ما جانا يا ليش لو وحالتي حاله يكنك باليتنا في دمع هماله تشوف ايش لون عام هم مرمي عليه شريعه تجرول حتانا هالقمر معذور لو ما عاد يسكيانا يم النهر ممدود يم الجود تشفيانا حط عين دون الماي فت العطش رجواي يا عم وين الماي جود الماي ما جانا ما ماك تنطش من جوه يا من وجهه المهندس أركان سلام توزيع وهاج شرفي بصوت الرادود الحسيني سمير جبار الكربلائي كلمات شعر الحسيني قائد هاتف الياسر النشو والتوزيع مؤسسة كريمة الحسين الفاطمية